فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأي أفتمارونه على ما يري ولقد رأيه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة الماوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأي من آيَاتِ ربه الكبر أَفَرَأَيْتُمُ اللات والعز ومنات الثالثة الأخر أَلَكُمُ الذكر ولو الأنث تلك إذا قِسْمَةٌ ضيز إن هي إِلَّا أسماء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 وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن ياذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنفى وما لهم به من علم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 أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وإبراهيم الذي وفى أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرِي ثُمَّ يُجِزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنفى من نطفة إذا تنى وأن عليه النشاءة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرِ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا النُّولَ وَثَمُودًا فَمَا أَبَقَ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَالْمُوتَفِكَةَ أَهْوَى فَغَشَّاهَا مَا غَشَّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى هذا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الأُولَى أَذِفَتِ الأَذِفَةُ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا